وأرسلنا السماء عليهم درارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناه بذنوبهم فأهلكناه بذنوبهم وأشرنا من بعدهم قرنا آخرين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 قُل لَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَعْرِيَبٌ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا أَيْنَ شركاءكم الذين كنتم تزعمون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 ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء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 وَأَمُ بَلَاءٌ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنُقُؤِ إِلَّا حَتَّى إِذَا جَاءَ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 مَن يَشَأْ إِلَّهُ يُضِلُّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَتاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 <تضرعون> فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تتفكرون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 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا ضَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ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 وقد ضللت إذا وَمَا وما مِنَ من المهتدين قل عَلَى على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إِلَّا الحكم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 يُنقُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضْرِبُ عَنْ وَخَفِيَةً لَئِنْ أَنْجَانا مِنْ هذه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أنتم قل هو القادر على أَن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أَرْجُلِكُمْ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض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 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ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 فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضال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 وكيف mój ما wykorzyłka ولا تخافون Krzyłów, żeby بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا zachowała الفريقين impe statistically współgrał كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 Pytam <tane> się, dlaczego jesteśmy w stanie znaleźć się w tym samym czasie? Pytam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 الله. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه تباسخوا ايديهم اخرجوا انفسكم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 فَانْقُلِ الِاِصْبَاحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قد فصلنا لِقَوْمٍ لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع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 لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها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 الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ يُؤْمِنُونَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عند اللَّهِ وما يشعركم أنها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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا, ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله ولكن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 فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله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 إِن يَشَأْ مُنْهِزَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَنَاة وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وما ذرأ من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرش حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها اختراء عليه سيجزيهم بِمَا كانوا يفترون وَأَقُولُوا مَا فِي بُطُونِهَا هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَذْبَحُهُمْ وَسُقُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ Powiedziałam, że nie ma wątpliwości co do tego, مَا do tego, co do tego, co do tego, co وَهُوَ tego, co do معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 قل ان الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابن اثنين ومن البقر Pytanie o to, czym jesteśmy w tej chwili? Pytanie o to, czym jesteśmy w tej chwili? Pytanie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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي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 Kiedy كَذَّبَ الَّذِينَ مِن co dzieje ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ co dzieje عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وإن أنتم إِلَّا تخرصون. قل فلله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 ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكين والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا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 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بنقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تَقُولوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا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 مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلال الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبنواكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم